Amen. Uh -huh. من بنات الريح لي صفر نجفول كنهه ضبي الفلا بجبالها من واد الخيال عساف الخيول زينها في دكهها وجلالها من بنات صفر نجفول كنهه باب يالفلا بجبالها من واد الخيال شفت وأصفى بالمثول الله اللي بالجمال أصخى لها سنها ما شفت وأصفى بالمثول الله اللي بالجمال أصخى لها تستذيرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها نها ضبي الفلاح، الفلا الفلا ورد في وجلالها. أذكر الله كل ما قامت جول، وأحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت جول. وحمدا الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرع الطبول فتنت اللي خافقة يبرأ لها من لا تري لي صفران جفول كنها ضبي الفلا بجبالها من ود الخيا Ala tırfa elxajul, tenkser şemse elgacer, جفول كناها ضبي الفلا بجبالها من ود الخيا على الخيول زينها في دجها وجلالها أو تما على الخاطر عجول صاحبها حق ما طالها أو تما على الخاطر عجول صاحبة حققت ما طالها كل رجل في حياته لا ميول والهواية تمتلك رجالها من بلد الريش لي صفر جفول كنها ضبي الفلا بجفالة من وات الخيال على السافة الخيول زينها في دجها